بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر المساطين المجلس التاسع والعشرون المجلد الثاني الصفحة أربعين وألف قال رحمه الله الوجه الخامس والعشرون قولكم إنه يقدر نفسه في تلك الحال ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه لمخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المتحقق في ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم تضرره به فالقبح محقق في ترك إنقاذه ومتوهم في تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له فلولا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم وكون الإنقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا له لا ينفي أن يكون في ذاته حسنا ونقبيحا وإنما وافق الغرض وخالفه لما اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة الوجه السادس والعشرون قولكم فلو فرض هذا في بهيمة أو شخص لا رقد فيه فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضي أن هذا الفعل مما يتعلق الثناء به وما ذك إلا لأنه في نفسه على صفة تقتضي ثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لضده في نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والذم بضده وفعله لتوقع الثناء لا يدفي أن يكون على صفة لأجلها استحق فاعله الثناء بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه. الوجه السابع والعشرون قولكم فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نقره طابع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه فيقال يا عجباً كيف يرد أعظم الإحسان الذي فطر الله عقول عباده وفطرهم على استحسانه حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم شهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل المرقش فتأمل كيف تحمل نصرة الآراء المتقلدة وبغض مخالفيها على أمثال هذه الشنع وهل سوى الله سبحانه في العقول والفضل بين انقاذ الغريق والحريق وتخليص الأسير من عدوه وإحياء النفوس، وبين نفرة الطبع السليم عن حبل المرقش لتوهمه أنه حية وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافيا في العلم ببطلانها ولكننا ننازلنا الأمر إضاحا وبيانا الوجه الثامن والعشرون قولكم الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر أمر على الديار ديار ليلى وقوله وحبب أوطان الرجال إليهم فيقال لا ريب أن الأمر هكذا ولكن هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب في نفس الأمر واستواء العدل والظلم والبر والفجور والإحسان والإساءة بل هذا المثال نفسه حجة عليكم فإنه لم يمل طبعه إلى ذلك المكان مع مساواته لجميع الأمكنة عنده وكذلك حنينه إلى وطنه ومحبته له وكذلك حنينه إلى الفيه من الناس وغيرهم فإن هذا لا يقع منه مع تساوي تلك الأماكن والأشخاص عنده، بل لظنه اختصاصها بأمور لا توجد في سواها، فترتب ذلك الحب والميل على هذا الظن، ثم له حالان، أحدهما أن لا يكون كما ظنه، بل ذلك المكان أو الشخص مساوي لغيره، وربما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضي حبه والميل إليه، فهذا إذا سلط العقل والحس على سبب ميله وحبه علم أنه مجرد إلف أو عادة أو تذكر أو تخيل وهذا الوهم مستند إلى ما تقرر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالشيء دون غيره لما اختص به من الصفات التي اقتضت ذلك وكذلك تعلق النفرة والبغض به ثم يغلب الوهم حتى يتخيل تلك الصفات ثابتة في المحل وليست فيه بل يكون المحل مقارنا تلك الصفات فيحب ويوغض لأجل تلك المقارنة فمقارن المحبوب محبوب ومقارن المكروه مكروه كقوله وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار وقول الآخر إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا جرت فيها فحنوا لذلك الوجه التاسع والعشرون قولكم إن الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر لا يستحسنه العقلاء لولا الشرع بل ربما استقبحوه إنما يستحسن للثواب أو الثناء بالشجاعة وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهد لما في ذلك من المصالح فإن فرض حيث لا ثناء فيه فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم للمقرون فيقال لكم استحسان الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا مخالف وكذلك انتظار الثواب به هو لحسنه في نفسه وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهد هي لما قام بذوات هذه الأفعال من الصفات التي أوجبت المصالح إذ لو ساوت غيرها لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها وقولكم إنه إذا فرض حيث لا ثناء يبقى ميل الوهم للمقارنة فقد تقدم أن هذا الميل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده في فعل لا تقدض ذاته المصلحة والاستحسان وأن حصول الوهم المقارن تبع للحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا تكون ذاته من شاء للأمر الموهوم، فيتوهم الذهن حيث تنتفي الحقيقة الوجه الثلاثون قولكم ان من عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب فإنه يؤثر الصدق لأنه وجده مقرونا بالثناء فهو يؤثره لما يقترن به من الثناء فجوابه أيضا ما تقدم وأن اقترانه بالثناء لما اختص به من الصفات التي اقترض الثناء على فاعله كيف والكذب متضمن لفساد نظام العالم ولا يمكن قيام العالم عليه لا في معاشهم ولا في معالهم بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد ومفاسد الكذب اللازمه له معلومه عند خاصة الناس وعامتهم كيف وهو منشا كل شر وفساد وشر الاعضاء لسان كذوب وكم قد ازيلت بالكذب من دول وممالك وخربت به من بلاد واستلبت به من نعم وتعطلت به من معايشة وفسدت به من مصالح وغرست به من عداوات وقلعت به من مودات وافتقر به غني وذل به عزيز وهتكت به مصونة وربيت به محصله وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس وسجلبت به وحشة وأفسد به بين الابن وأبيه وغاض بين الأخ واخيه وأحال الصديق عدوا مبينا ورد الغني العزيز ذليلا مسكينا وكان فرق بين الحبيب وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونغص عليه حياته وكم جل عن الاوطان وكم سود من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معره وقطعت به من السبل وعفت به من معالم الهداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من طرق الرشاد وتعطلت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد هذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاجه ومقابحه وإلا فما يجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية؟ وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق؟ قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق أفليس من ابطل الباطل دعوة تسويهما، وأن العقل إنما يؤثر الصدق لتواهم اقترانه بالثناء، وإنما يتجنب الكذب، وإنما يتجنب الكذب لتواهم اقترانه بالقبح، كتواهم اقتران اللاسع في الحبل المرقش، ورد استقباح هذه المفاسد والمقابح التي لا أقبح منها إلى مجرد وهم باطل يشبه نفرة الطبع عن الحبل المرقش، ونفس العلم بهذه المقالة كاف في الجزم ببطلانها ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزالت على الألف وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علما ضروريا مركوزا في فطرته فما سوى الله بينه وبين الصدق أبدا ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والإيمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدعوى واستواء الجوع والشبع والري والظمى والفرح والغم ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا الوجه الحادي والثلاثون قولكم الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات إلى آخره إقرار منكم بالحق ونقض لما أصلتمه فإنهما إذا كانا متنافيين ذاتاً وصفات لم يرجع الفرق بينهما استحساناً واستقباحاً إلى مجرد العادة والبنش والمرمى أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتيهما وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه وهذا هو عين الصواب لولا أنكم لا تثبتون علة وتصرحون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل في التنقض أقبح من هذا؟ الوجه الثاني والثلاثون قولكم إن غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهداء ولا يلزو منه حسنه وقبحه غائبا إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفارقة واستنادكم في الفرق إلى ما ذكرتم من تخلية الله بين عباده يموج بعضهم في بعض ظلما وإفسادا وقبح ذلك شاهدا فيال الله العجب كيف يجوز العقل التزام مذهب يلتزم معه جواز الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه بين الصدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا كجواز الصدق وحسنه كحسنه وهل هذا إلا من أعظم الافك والباطل؟ والنسبة إلى الله تعالى جوازا كنسبة ما لا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل كنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وهل هذا الإفك المفترى إلا وافع للوثوق بأخباره ووعده ووعيده وتجويز عليه وعلى كلامه ما هو من أقبح القبائح التي يتنزه عنها بعض عبيده ولا تليق به فضلا عنه سبحانه فلو التزمتم كل الزام يلزم مثبت الحسن والقبح العقليين لكان أسهل من التزام هذا الإد التي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ولا نسبة في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب ولهذا فطر الله عقول عباده على الإزراء والذنب والمقتل الكاذب دون من له زوجة وولد وشريك فتنزه أصدق الصادقين عن هذا القبيح كتنزهه عن الولد والزوجة والشريك بل لا يعرف أحد من طوائف العالم جوز الكذب على الله لما فطر الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومغت فاعله وخسته ودناءته ونسبت إليه طوائف المشركين الشريك والولد لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى بمذهب بطلانا وفسادا هذا القول العظيم والافك المبين لازمه ومع هذا فأهله لا يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أي مذهب ألزم كان خيرا له من هذا؟ ونحن نستغفر الله من التقصير في رد هذا المذهب القبيح ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافينا من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرهم فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات والتعصب لها والتزاب لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم محاسن وإساءة الظن بخصومهم بحيث يرى محاسنهم مساوئ كم أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون انهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ولا تتعجب من هذا فإن مرآة القلب لا يزال يتنفس فيها حتى يستحكم صدوها فليس ببدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي عليها فمبدأ الهدى والفلاح صقال تلك المراه ومنع الهوى من التنفس فيها وفتح عين البصيرة في أقوال من تسيء الظن بهم كما تفتحها في أقوال من تحسن الظن بهم وقيامك لله وشهادتك بالقسط وألا لا يحملك بغض منازحيك وخصومك على جحد زينهم وتقبيح محاسلهم وترك العدل فيهم فإن الله لا يعتد بتعب من هذا شأنه ولا يجدي علمه نفعل أحوج ما يكون إليه والله يحب المقصطين ولا يحب الظالمين الوجه الثالث والثلاثون قولكم إن مستند الحكم بقبح الكذب غائبا قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد فيقال الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شمول يستوي أفراده فهذا للوعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حقه بل هو واجب له وهو مستعمل في حقه عقل ونقلاء أما العقل فكاستدلالنا على أن معطي الكمال أحق بالكمال فمن جعل غيره سميعا بصيرا عالما متكلما حيا حكيما قادرا مريدا رحيما محسنا فهو اولى بذلك وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمها وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد من كمال علة ولكن نحن ننزه الله عز وجل عن اطلاق هذه العبارة في حقه بل نقول كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنفس فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعبث بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقا وان لم يتنزه عنها بعض المخلوقين وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطريق نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله في الشاهد ففي حقه تعالى أولى وأحرا، فإذا كان الفعل للحكمه كمالا فينا فالرب تعالى أولى به وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كمالا في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه عنه وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآن وذكر العقول ونبهها وأرشدها إلى ذلك كقوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الاولى في حقه يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون ومملوك اخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله، تحبونها كما تحبونه، وتخافونها كما تخافون وترجونها كما ترجونه؟ وكقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت، فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟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 هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يعني إذا كان لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على شيء وغني موسع عليه ينفق مما رزقه الله فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وفي الحديث كقوله في حديث الحارث الأشعري وإن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال له اعمل واد إليه فكان يعمل ويؤدي إلى غيره فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك فالله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي يشترك هو وخلقه فيها شمولا ولا تمثيلا وإنما يستعمل في حقه قياس الاولى كما تقدم الوجه الضابع والثلاثون أن النفاة إنما ردوا على خصومهم من الجهبية والمعتزلة في إنكارهم الصفات بقياس الغائب على الشاهد، فقالوا العالم شاهد من له العلم والمتكلم من قام به الكلام والحي والمريد والقادر من قام به الحياة والإرادة والقدرة ولا يعقل إلا هذا قالوا ولأن شرط إطلاق الاسم شاهدا وجود هذه الصفات ولا يستحق الاسم في الشاهد إلا من قامت به فكذلك في الغائب قالوا لأن شرط العلم والقدرة والاراده في الشاهد الحياه فكذلك في الغائب قالوا ولان عله تكون العالم عالما شاهدا وجود العلم وقيامه به فكذلك في الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد في العله والشرط والاسم والحد فقالوا حد العالم شاهدا من قام به العلم فكذلك غائبا وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهدا قيام العلم به فكذلك غائبا وعلة كونه عالما شاهدا قيام العلم به فكذلك غائبا فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به في مواضع أخرى وأي تناقض أكثر من هذا فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلا بطل احتجاجكم علينا به في هذه المواضع وإن كان صحيحا باطل ردكم في هذا الموضع فأما أن يكون صحيحا إذا استدللتم به باطلا إذا استدل به خصومكم فهذا أقبح التضفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع الوجه الخامس والثلاثون قولكم إن الله خلى بين العباد وظلم بعضهم بعضا وأن ذلك ليس بقبيح منه فإنه قبيح منا، فذلك فاسد على أصل التكليف فإن التكليف إنما يتم بإعطاء القدرة والاختيار الله تعالى قد أقدر عباده على الطاعات والمعاصي والصلاح والفساد وهذا الإقدار هو مناط الشرع والأمر والنهي فلولاه لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكان الناس بمنزلة الجمادات والأشجار والنبات فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصي لارتفع الشرع والرسالة والتكليف وانتفت فوائد البعثة ولزم من ذلك ولاوازم لا يحبها الله وتعطلت به غايات محمودة محبوبة لله وهي ملزومة لإقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نبهنا على شيء يسير من الحكم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا الفاصل وفي أول الكتاب فلو أن الرب خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكن لإرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي ذلك تعطيل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والعواقب المحمودة التي لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار وغضع الثواب والعقاب لا تحصل إلا بإقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك وعطائهم الأسباب والآلات التي يتمكنون بها من فعل هذا وهذا فلهذا حصل منه تبارك وتعالى التخلية بين عباده وبين ما هم فاعلوه وقبح من احدنا أن يخلي بين عبيده وبين الافساد وهو قادر على منعهم هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم بل منعهم منه وحرمه عليهم ونصب لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبائح وأحل بهم من بأسه وعذابه وانتقامه ما لا يفعله السيد من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويسجرهم فقولكم إنه خلى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضا وظلم بعضهم بعضا كاذب عليه فإنه لم يخل بينهم شرعا ولا قدرا بل حال بينهم وبين ذلك شرعا أتم حيلوله ومنعهم قدرا بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط وخلى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه فمنعه سبحانه لهم وحيلولته بينهم وبين الشر أعظم من تقليته والقدر الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه فالذي فعله في الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهايه فوقه لاقتراح عقل ولو خلى بينهم كما زعمتم كانوا لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة بل لو تركهم ودواعي طباعهم لأهلك بعضهم بعض ولا خرب العالم ومن عليه بل الجمهم لجام العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلى بينهم وبين ما يريدون لفسرت الخليقة كما الجمهم بلجام الشرع والأمر ولو منعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدرهم لتعطل الأمر والشرع جملة وانتفت حكمة البعث والإرسال والثواب والعقاب فأي حكمة فوق هذه الحكمة وأي أمر أحسن مما فعله بهم ولو اعطى الناس هذا المقام بعض حقه لعلم أنه مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والعلم المحيط وأنه غاية الحكمة ومن فتح له بفهم في القرآن رآه من أوله إلى آخره ينبه العقول على هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه وأنه يتعالى ويتنزه أن يكون هذا منه عبثا أو سدا أو باطلا أو بغير الحق أو لا لمعنى ولا داع وباعث وأن مصدر ذاك جميعه عن عزته وحكمته ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آية التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وحزة قاهرة ففهم الموافقون عن الله عز وجل مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم من ذلك إلى أحكام الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم وتحققوا بما علموه من حكمته التي بهرت عقولهم أن لله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأمراء وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يسألون إذ ليست أفعالهم كذلك ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب صلى الله عليه وسلم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم تحت تسخيره وقدرته وأنه آخذ بنواصيهم فلا محيص لهم من نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك بالإخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم وبالإحسان لا بالإساءة وبالصلاح لا بالفساد فويأمرهم وينهاهم إحسانا إليهم وحماية وصيانة لهم لا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم بل جودا وكرما ولطفا وبرا ويثيبهم إحسانا وتفضلا ورحمة لا لمعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عددا وحكمة لا تشفيا ولا مخافه ولا ظلما كما يعاقب الملوك وغيرهم بل هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه فتأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان وما تضملته من الرد على الطائفتين فإنها من كنوز القرآن ولقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمهما فكونه تعالى على صراط مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفهم وتكليفه إياهم ما لا يطيقون وينفي العبث من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد ردا على منكر ذلك وكون كل ذابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها ينفي أن يقع في ملكه من أحد من المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته وأن من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحريكه ولا يفعل إلا بإقداره ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى ردا على منكري ذلك من القدريه فالطائفتان ما وفوا الآية معناها ولا قدروها حق قدرها فوسبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه وهدايته وإضلاله وفي نفعه وضره وعافيته وبلائه وإغنائه وإفقاره وإعزازه وإذلاله وانعامه وانتقامه وثوابه وعقابه وإحيائه وإمادته وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون الا للانبياء ولورثتهم ونظير هذه الآية قوله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالمثل الأول للصنم عابدي والمثل الثاني ضربه الله تعالى لنفسه وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بينه وبين الصلم الذي له مثل السوء فما فعله الرب تبارك وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم فدعوى المدعي أن هذا نظير تخلية السيد بين عبيده وإمائه يفجق بعضهم ببعض ويسبي بعضهم بعض أكذب دعوى وأبطرها الفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره والتنبيه عليه والحمد لله الغني الحميد فغناه التام مفارق وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه وإحسانه وعتله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبته للمغفرة والعفو عن الجناة والصفح عن المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين. الذين يؤثرونه على غيره ويتطلبون مراضيه ويعبدونه وحده ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنصائح ويجاهدون عداءه فيبذلون دماءهم وأموالهم في محبته ومرضاته فيتميز الخبيث من الطيب ووليه من عدوه ويخرج طيبات هؤلاء وخبائث أولئك إلى الخارج فيترتب عليها آثارها المحبوبة للرب تعالى من الثواب والعقاب والحمد لأوليائه والذنب لإعدائه وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه في غير موضع كقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وهذه الآية من كنوز القرآن أبه فيها على حكمته تعالى المختضية تمييز الخبيث من الطيب فأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده فتميز برسالتهم الخبيث من الطيب والولي من العدو ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال الرسل وانه لا بد منه وأن الله تعالى لا يليق به الإخلال به وأن من جحد رساله رسله فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فتأمل هذا الموضع حق قد واعطه حظه من الفكر فلو لم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد الوجه السادس والثلاثون قولكم إن الإغرقة والإهلاك يحسن منه تعالى وهو أكبح شيء منا فكيف يدعون حسن إنقاذ الغرق عقلا إلى آخره كلام فاسد جدا فإن الاغراق والاهلاك من الرب تعالى لا يخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فإنه إذا أغرق عداءه وأهلكهم وانتقم منهم وانتقم من منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصلحة وان أغرق اولياءه وأهل طاعته سبب من الأسباب التي نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل قربه ولا بد من موت على كل حال فاختار لهم أكمل الموتتين وأنفعها لهم في معادهم ليوصلهم بها إلى درجات عالية لا تنال إلا بتلك الأسباب التي نصبها الله موصلة إليها كايصال سائر الأسباب إلى مسبباتها ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ما سلط عليهم من القتل واذى الناس وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك إلا عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عين كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنهم في دار الهوان وأنال أولياؤه وحزبه ما هيئ لهم من الدرجات العلى والنعيم المقيم فكان تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعالى في ذلك ووراء ذلك من الحكم ما لا تبلغه العقول والأفهام وكان اغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل في حق أعدائه ومحض الإحسان والفضل والرحمة في حق أوليائه فلهذا حسن منه ولعل الاغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتتين عليهم مع ما في ضمنه من الثواب العظيم فأكون قد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموت وأعاضهم عليها أفضل الثواب فإنه لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والداء واحد فليس اماته أوليائه شهداء بيد أعدائه أهانة لهم ولا غاضبا عليهم بل كرامة ورحمة واحسانا ولطفا وكذلك الغرق والحرق والهدم والتردي والباطن وغير ذلك والمخلوق ليس بهذه المثابة فلهذا قبح منه الإغراق والإهلاك وحاسنا من اللطيف الخبير الوجه السابع والثلاثون قولكم إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن فقدروا مثله في ترك إنقاذنا الغرق كلام تغني ركته وفساده عن تكلف رده وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغه والأسرار العظيمة في إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه؟ ولهذا حصل منه ذلك فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا ان جاء الغرق ونصر المظلوم وسد الخلة وستر العورة حيكما وأسرارا لا يعلمها العقلاء والمناكدة في البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سامجة أثاقلت على النفوس ومجتها القلوب والأسماع الوجه الثامن والثلاثون قولكم الفعلان من حيث الصفات النفسية واحد فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويعسن الآخر من فاعل فيقال هذا في البطلان والفساد من جنس ما قبله وأبطل وهو بمنزلة أن يقال القتل من المعتدي ومن المقتص من حيث الصفات النفسية واحد، فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر؟ أو بمنزلة أن يقال السرود لله وسرود للصنم واحد من حيث الصفات النفسية، فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر؟ وهل في الباطل أبطل من هذا الوهم؟ فما جعل الله ذلك واحدا أصلا؟ وليس مهتة الله لعبده مثل قتل المخلوق له. ولا يجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساوياً في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك ودعوى التساوي كاذب وباطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يستوي عند العقل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق فهل الله العجب إن تناولهما اسم الفاعل المشترك صار سواء في الصفات النفسية أدرى حصل لهم هذا التساوي من جهة الفعلين؟ والذي أوجب هذا الخير الفاسد اتحاد المحل وتعلق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية؟ ولقد وهت أركان مسألة بنيت على هذا الشفى فإنه شفى جرف هار والله المستعان الوجه التاسع والثلاثون قولكم مواجب العقول في أصل التكليف متعارضة الأصول فيقال معاذ الله من تعارضها؟ بل هي متفقة الأصول مستقر الحصنها في العقول والفطر مرجوس ذلك فيها فما شرع الله شيئا فقال العقل سليم ليته شرع خلافه بل هي متعارضة بين العقل والهوى فالعقل يقتضي حصنها ويدعو إليها ويامر بمتابعتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلا في بعض والهوى والشهوة قد يدعوان غالبا إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى وما جعل الله في العقل ولا في الفطرة استقباح ما أمر به ولا استحسان ما نهى عنه وإن مال الهوى إلى خلاف أمره ونيهه فالعقل حينئذ يكون مأسورا مع الهوى مقورا في قبضته وتحت سلطانه الوجه الأربعون قولكم نطالبكم بأظهار وجه الحسن في أصل التكليف والإيجاب عقلا وشرعا فيقال يا لله العجب أي امر أمر الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهيه لهم عما فيه هلاكم وشقاؤهم في معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه عقلا حتى يطالب بحسنه عقلا وشرعا فأي حسن لم يأمر الله به ويستحبه لعباده ويندبهم إليه وأي حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأي قبيح لم ينه عنه ولم يسجب عباده عن ارتكابه وأي قبح فوق قبح ما نهى عنه وهل في العقل دليل أوضح من علمه بحسن ما أمر الله به من الإيمان والإسلام والإحسان وتفاصيلها من العدل والإحسان وإيتاء القربة وأنواع البر والتقوى وكل معروف تشاد الفطر والعقول به من عبادته وحده ولا شريك له على أكمل الوجوه وأتم بها والاحسان إلى خلقه بحسب الإمكان، فليس في العقل مقدمات هي أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلا له، وكذلك ليس في العقل دليل الأوضح من قبح نهى عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله بأن يجعل له عديل من خلقه فيعبد كما يعبد، ويحب كما يحب، ويعظم كما يعظم، ومن الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين الذي فيه خراب العالم وفساد الوجود فأي عقل لم يدرك حسن ذاك وقبح هذا فأحرى أن لا يدرك الدليل على ذلك وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فما أبقى الله عز وجل حسن إلا أمر به وشرعه ولا قبيحا إلا نهى عنه وحذر منه ثم إنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الاقرار بذلك فأقام عليها الحجة من الوجين ولكن اقتضت رحمته وحكمته أن لا يعذبها إلا بعد إقامتها عليها برسله وإن كانت قائمة عليها بما أودع فيها واستجهدها عليه من الإقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على نعمه وبما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة إقرارها بحسن الحسن وقبح القبيح الوجه الحادي والأربعون أنا نذكر لكم وجها من الوجوه الدالة على وجه الحسن في أصل التكليف والإيجاب فنقول لا ريب أن الزام الناس شريعه ياتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم وينتهون عن مناهيها التي فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملا كالأنعام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وينزو بعضهم على بعض النزو الكلاب والحمر ويعد بعضهم على بعض عدوى السباع والكلاب والذئاب وياكل قويهم ضعيفهم ولا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمجدونه ولا يدينون بدين بل هم من جنس الانعام السائمة ومن كابر عقله في هذا ساقط الكلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقه الإنسانية وما نظير مطالبتكم هذه إلا مطالبة من يقول نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح والتراب وخلق الأقوات والفواكه والأنعام بل في خلق الأسماع والأبصار والألسن والقوى والأعضاء التي في العبد فإن هذه أسباب ووسائل ووسائط وأما أمره وشرعه ودينه فكماله غاية وسعاده في المعاش والمعاد ولا عند العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في الأمور الحسية وإن كان الحس هو الغالب على الناس وإنما غاية أكثرهم إدراك الحسن والمنفعه في الحسيات وتقديمها وايثارها على مدارك العقول والبصائر قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودعة في الشريعة لازالت على الألوف ولعل الله أن يساعد بمصنف في ذلك مع أن هذه المسألات بابه وقاعدته التي عليها بناؤهم. الوجه الثاني والأربعون قولكم إنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان على فعل يصدر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط عمل فيقال هذا حق ولكن لا يلزم منه أن لا تكون الشريعة والأمر والنهي معلومة الحسن عقلا وشرعا ولا يلزم منه أيضا عدم حسن التكليف عقلا وشرعا فذكركم هذا عديم الفائدة فانه لم يقل منازعوكم ولا غيرهم إن الله سبحانه يتضرر بمعاصي العباد وينتفع بطاعاتهم ولا إنه غير قادر على إصار الإحسان إليهم بلا واسطة ولكن ترك التكليف وترك عباد هملا كالانعام لا يؤمرون ولا ينهون مناف لحكمته وحمده وكمال ملكه وإلهيته فيجب تنزيهه عنه ومن نسبه إليه فما قدره حق قدره وحكمته البالغة اقتضت الإنعام عليه ابتداء وبواسطة الإيمان والواسطة من إنعامه عليهم أيضا فهو المنعم بالوسيله والغاية وله الحمد والنعمه في هذا وهذا يوضحه الوجه الثالث والأربعون وهو ان انعامه عليه ابتداء بالإيجاد واعطاء الحياه والعقل والسمع والبصر والنعم التي سخرها له انما فعلها به لاجل عبادته اياه وشكره له كما قال تعالى وما خلقه الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وأصح الأقوال في الآية أن معنها ما يصنع بكم وما يكترث بكم لولا عبادتكم إياه فوسبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته فكيف يقال بعد هذا إن تكليفه إياهم عبادته غير حسن في العقل لأنه قادر على النعام عليهم بالجزاء من غير توسط العبادة ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير باذن الله في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته